وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ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 فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به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 نُوبِ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِير ۖ أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَٰنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ أَم مَن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل تجوف في عتم ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أم من يمشي سويا على صراط مستقيم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 إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ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 ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية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 وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأقذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لندع لها لكم تذكيرات وتعيه أذنون وعيه فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكتة واحدة فيوم إذى وقعت الواقع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 لا أخذنا منه باليمين، ثم لقطانا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين، وإنّه لتذكرة للمتقين.